بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص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 أو منهم أن يمشوا واصبروا على آلِهتكم إن هذا لشيءٍ يراد.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 إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا اجلننا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذي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 وَهَلْ أَتَاكَ نبأ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَقْفُ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصراط إن هذا أهي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لا خلا الظلمك بسؤال نعاجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا عمرو الصالحات وقليل ماهم فَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فت الناس لك إيمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي قال ربي اغفر لي وهبني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفال هذا عطا بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَسَلٌّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَّالٍ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 واذكر إسماعيل وليسعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر ان النادم المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وان دهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعودون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاعين لا شر ما أبى جهنم ما هذا فليذوقوه حميم ووساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صال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 التفخذناهم سخريا أمزاقت عنهم الأبصر إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ولإنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 قال فإنك من المغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن منك